السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع قصة جابر وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله السلام عليكم فضلت الشيخ الله. فضلت الشيخ يمكن وإحنا بنتكلم في قصة جابر في الحلقة السابقة شفت حضرتك اتخذت أوي في جملة محددة يمكن توقفت انا عندها كثيرا فكرة رفض شفاعة النبي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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا في تكلمت قلت شعوري أنا أنا لا أزعم أني أنا يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بريرة لأن بريرة أولاً كانت تخدمه في بيته وشاهدته يعني قطعا هي طبعاً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 في خدمة أبيه لا يوفيه الحاجة الوحيدة التي يستطيع الولد أن يقول لأبيه وفيت جميلك ولا دين لك في عنقي أن يكون الأب عبدا والابن يشتريه بماله ثم يعتقه, ثم يعتقه. ده يدلك على معنى الحرية آه. أغلى وأثمن ما يملكه الإنسان هو الحرية لذلك عادلت الحرية فضل الأب على الولد آه. مع أن أي عمل في الدنيا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 يقول لي انت صغرتني نعم. يعني بعد ما انا جاي انا جاي انا راجل عادي اولا عطلت مواعيدي وجيت ما حدش رباك ولا وبعدين تيجي تصغرني في وسط الناس وتقول لي لا افعل ولا افعل ولا كذا, ولا كذا لا هناك فرق بين اعطاء الحقوق لاهلها وبين الشفاعه في هذه الحقوق انا اشفع نعم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 هو بدخ فمش هيجي هو الحرام لي لإن لو قال حرام يبقى كناه وأقام الحجة على نفسه بينادي ربه بلسانه فيوم في يسكت يبقى أخطأ مرتين أولا كتم الحق وفعل النقصين نعم خبرك يعني هو لو قال حرام ارتكب جرما واحدا لو سكت اعمال جرمين يبقى ولو أحل نعم المصايب او قال مثلا واحد مثلا عمال يدخل ويحدثه ويقر مثلا تخدرك دي تبقى ايه سالسه الاسافي يعني يبقى خلاص بعدش عادش بعديها حاجه فانا عايز يعني سماحه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته لم يغضب وكلما كان المرء سمحا كما كما اوصف كما سئل الرجل عن السماحة فقال بذل الندى وكف الاذى الله أكبر. بذل الندى وكفل هو ده اللي صلى الله عليه وسلم فعله في هذا أنه بذل ندى يبقى احنا بناخد من ده درس المثال الذي يمغي أن نتعلق به ولا نعلق المثال على أمراضنا على أمراضنا إن الإنسان إذا ردت شفاعته أرى فعل فعلا صالحا لكن لم ترد شفاعته يبقى لا يغضب ولا يخاصم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 الفرق الأول أن المرأة كان الأولى اللي هي تزاوجت جولايبيب نعم كانت حرة نعم وجولايبيب كذلك الحاجة التانية أنها كانت بكرا والبكر لسه ليس لها عهد بالرجال فبالتالي ما فيش حكم مسبق عندها ضد سين من الناس نعم يعني لو لو قاتل جولايبيب لا قد لا تكون رأى جوليبيبا أصلا نعم مثلاً أي آه لكن آه من خلال الحوار بين الأب والأم عارفت إن يعني المسألة مش آه. مش هي مش الم... مستساغة مش ده المستوى بالذات الأم لما قالت إن قد أتاها فلان وفلان وفلان ثم تتداد جوليبيب يعني كأنه يعني آه. آه. الحاجة التالتة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للعباس رأيت بغض بريرة مغيثة الله هو ده الفارق يعني هنفترض جدلاً أن بريرة بتحب مغيث غاية الحب وبتعشقه ما أظنوها أبداً حتى ولو نالت حريتها أنك تسيبه نعم يبدو أن كان في مشاكل نعم وال والأرواح كما قال نبي صاحب جنود مجندة يعني نعم. ما تعرف منها تلب وما, وما تنكره من اختلب فيبدو أن كان بينه مشاكل أو أنها كانت تكرهه أنها كانت لا تحبه لأي صفة من الصفات فما سدقت أنها وجدت طوق نجاة تتعلق به تقدير المشاعر مهمة في هذا الامر. طبعا طبعا طبعا يعني قصدي برضو قصة الشفاعة تقود ناني في كتيل من البيوتات المسلمة قد يتدخل الإنسان بشفاعته والأب يضطر على مضد يقبل رغم إن بنته ما بتحبش والبيوت تخرب عشان ما يسقطش قدره فلان يغضب منه ويزعل وكلام ده كله آه آه. لا من طبعا دي, دي اعتبارات على, على إي حال ما نقدرش نحط لها قالب واحدا، نعم لكل حالة إنسانية بيبقى لها ظروفها المحيطة بيها اللي ممكن تغيرها يعني ممكن تكون حالة أخت حالة بالضبط بالمقياس الده ويفترقان في في التوصيف وفي العلاج كما بين السماء الأرض بين السماء والأرض لي النفوس البشرية دي أصلها يعني عميقة الغور على ما توصل لتحت خالص وتفتشها وتعرفها و... والكلام ده بيحتاج إلى يعني خبرة مالية ما الدهر ينطق قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت حب مغيث برية وبغض برية مغسل هو ده الفرق الجوهري المرة الأولى مع إبارنا جدا جدا لما فعلت وقالت أتردون على النبي والله. شفاعته عليه الصلاة والسلام واستعظمت أن ترد شفاعته دي كانت خالية لم يكن عندها بغض واختبالك لكن بخلاف بريرة نعم. أنا برضو مش عايز يعني أحد يتصور نحن من نجور على حق بريرة نعم. وانها ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي أعجبني فيها أنها قالت له أتأمرني مما يدل على أني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ليناً وهو يطلب منها لأن الخطاب الآمر الذي قوة يفيد الوجوب بي في قوة افعل يعني أنا مثلاً فيما تقدم الحلقات ذكرنا قصة أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو لي أهل الصفة أبو هريرة كان كما معلوم جائع لدرجة أنه كان بيسرع بين المنبر والحجرة من شدة الجوع يأخذها حتى يقول أنه يظن أنه نبي جنونا وليس نبي من جنون إلا الجوع نعم. فكونوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعوا لي أهل الصفة وكان نفسه يشرب اللبن وآل الصفة دول زي ما قلت لك كان نبي ساعات ساعة رب يقلون ويكثرون والكلام ده قال وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة ثم عقب قائلا ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بنت. الله أكبر. هو ده ترجمت أتأمرني لما قال أذ... اذهب فادعوا لي أهل الصفة ده بيفكرني بي يعني مثال آخر في الأمر ويظهر فيه نداه عليه الصلاة والسلام أيضا عشان برضو يبقى يعني متفق مع, مع روح البرنامج يعني وحديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم وغيره من العلماء في غزوة خندق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان فيه ريح شديدة وفي بعض الروايات كانت الصخر وصخر الجبل من شدة الريح كان بيطير في الهواء زي الريش ويضربوا بعضه وبعضه من شدة الريح وكان الجو برد جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في في خارج مسلم يعني خارج قرية مسلم قال ان كل واحد فينا كان بيدفن نفسه في الرمل يعني يفر نفسه حفرة عايز عايز دافس عايز دفة يعني نعم. زي ما احنا بنقول مثلاً لما انت بتكون بردان جدا وتتغطى البطنية من اللي بيدافع الثاني؟ كتير الناس يقولك البطانية دفتني ده غلط أنا, أنا اللي دفيت البطانية اللي البطانية بيجيبش حرارة نعم. لكن البطانية حبست الحرارة اللي بتنبعث من جسمي فحبستو. وبدت بعطر في الهواء حبسته في مكان معين فأنا شعرته بالدف فأنا في الواقع اللي بدف البطانية مش البطانية اللي بدفيني معلومة جديدة دي <تصفيق> <تصفيق> طيب ماشي عشان بتنبع البطاطين يبيعوا <تصفيق> أو ممكن تكسط يعني <تصفيق> فهم عايزين دف فأيجيب دفئ منين في وسط البرد ده فأيوم يحفر نفسه حفرة ويلمر بالزبط نعم. كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مقالة قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة أظن الصحابة لو كانوا يتقاتلون عشان الوعد ده هم عايشين عشان ده عايشين عشان كده نعم. يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تفتكر حد رد ولا واحد من الصحابة رد كله في الحفرة بتاعته ومش فيش حد رد يرد كرر هذا الكلام هذا مرات من يأتيني بخبر القومي اللي هو من الأحزاب يعني oh وهو ما في الجنة ولا حد رد حزيفة بن اليمان رأوا الحديث كأنه حس إنه هينديله فقام داخل شوية بجسمه في الحفرة <تصفيق> زي نفسه شوية بالضبط بغير دي من قوي فما يبانش راسه يعني فبتق فقال فلم يروحني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي قوم يا حذيفة حذيفة بيقول بالنفس كلمة أبي هريرة ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد يعني إذا الأمر كان عندهم بهذه نهائي نهائيا قوم يا حذيفة خلص خلصط. ما يقولش أنا بردان ما أنا ما أدري وش شوف حد غيري آه. ما كانوش ضروري لأنهم كانوا عايشين للإسلام الله. كان عايشين للإسلام هو ده الفارق أنا لما بأتحقق أقدم أي حظ نفسي لي على معنى شرعي أو الكلام ده هوتنا ده كله سبب. قد أكون غير صادق. بالضبط بالضبط. قم يا حذيفة. قال فقمت فأخذني القر القر لو شدت الإيه. البلد. فقال اذهب فأتيني بخبر القومي. ولا تزعرهم علينا. تعميلش مشاكل. بحيث إنك تخليهم يقولنا. أنا بس. أو التفت. آه أو التفت أنا بس بعتك تجيب لي أخبارهم جاسوسيا. عين. نعم. قال ثم دعا لي فكأنني أمشي في حمام أول ما دعاله راح البرد الحمام إذا أطلق عند العرب المقصود بين الماء الدافئ نعم. عشان كده الحمامات اللي كانت بتبقى في المدينة العامة والكلام دوت كانوا بيروحوا و... والبخار والكلام نعم. ده فلما يقول لك كأنني أمشي في حمام يعني يماشي في وسط أداب دفيت دفي أول ما ذهب قروه وبرضوه وبدأ وتبدل بيدخ راح هناك عندهم لقى باء ييجى معمول عن نار واحد ظهره عريان وبيصطلي بيدفف ظهره قال فلما نظرت إليه فإذا هو أبو سفيان فهممت أن أخرج له السهم وحط في كبد القوس واديل واحدة في ظهره كده وتأ فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا فوضع الإيه السهم في في كنانتي أيوة طبعا في كنانتي آه ورجع إلا النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الحكاية القوم بيعملوا كذا وكذا ونظرت إلى كذا ومش عارف في الكلام ده قال فلما أخبرته رجع علي القر رجع تاكت بقى الأول ما أدى المهمة رجع البرد خذه مرة ثانية وخذ قال فأعطاني عباءته صلى الله عليه فتدثرت بها اتلف بها ونمت حتى أصبحت زي ما احنا بنقول في, في عندنا الضحر العالي يعني آه آه. نم لحد الضحر العالي. نعم فجاءني فأيقظني وقال لي قم يا نومان صلى الله يا نومان, يا نومان يعني يا كثير, يا كثير النوم. النوم. النوم هذا نوع من الدلال يعني آه. الإدلال نعم الإدلال وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم كان بحب حذيفة يعني. آه. فقال قم يا نومان فقام حذيفة السبب في إراد هذا الحديث إن بعض التابعين بيقول لي حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نعم قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض ده التابع اللي بقول له نعم. قال له أكنت تفعل هذا يا ابن أخي يعني يعني بينسبهم إلا التقصير يعني بقول له أنا لو مكانك ومكانكم ما كل كانك ناس يبنيمشي على الأرض كنا شناع لك نغني مفوق نعم. أنا. فكانه نسب جيل الصحابة جميعا إلى التقصير. التقصير في حقه نعم. عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام فقال أكنت تفعل ذلك يا ابن أخي وبعدين أمحكي له حكاية الأحزاب كموقف واحد علشان نشوف إنت هل إذا وضعت أنت في موضعه وما تتفسخ عزيمتك بالضبط كده هل نعم. هتصبر هل هتبدو رجولتك التي تقول فيها ما تركناه يمشى على الأرض نعم. ولا كنت هتكسر الأوامر نعم. إنما قص عليه حذيفة هذا فده يبين لنا الفرق بقى ويظهر لنا كلامة بريرة نعم. لما قالت يا رسولة أتأمرني لو قال لها نعم انتهت المشكلة كان سبتبقى مع مغيف إلى آخر نفس حتى لو كانت بتكرهه عمل لكن لما رأت من لين حديث عليه الصلاة والسلام وإن الجو العام لا يبين أنه أمر يفيد الوجوب والكلام ده وفهمت بريرة ذلك ومخدتش الكلام على ظاهره نعم. إنما استوحت هذا من طريقته صدق صدق. وملامح وجهه وإسلوبه في الكلام وذلك قالت أتأمرني عشان تفرق فقال لها لا فقال إنما أنا شفيع قالت لا حاجة لي فيه يبين قدر, قدر فهمهم لمسالة الأمر ومسالة شفاعة صلى الله وسلم على أند العالمين لنا لقاء جديد نواصل فيه حديثنا مع ندى النبي